الحمد لله. الصلاة. ما؟ لا حتى بس بفرج هاي. طيب اللهم صل على الحمد لله أحمد به في راجي الرحمته ورضاه. عائزا به من صفته او ان اعصاه شاهدا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده نبي ومصطفى فاللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وعلى كل من اهتدى به له وبعد في اخوتي في الله كم هو عجيب اثر الايمان في القلوب يحولها في لحظات من قلوب ترجو الجاه بين يدي فرعون وتسال بعز فرعون وتعتصم بملك فرعون إلى أخرى تواجه فرعون فتقول له لا ضير إلا إلى ربنا منقلبون هذا عجيب جدا صهرة فرعون جاءوا إليه يطلبون الأموال ويطلبون المكانة بين يدي فرعون فلما ذاقت قلوبهم الإيمان تحول كل شيء في حياتهم فتبدلت التصورات فلم يصيروا يستبدلون بالجنة القليلة الدنيئة من الأموال، ولا يستبدلون بالقرب من, من الرحمن قربهم من فرعون أو من غيره من أي شيطان، لأن قلوبهم تعلقت. وسكنت إلى الله جل وعلا فلم ترجو شيئا سوى النجاة بين يديه جل في علا وهكذا فعل الإيمان في القلوب إذا دخل إليها يبدل تصوراتها يبدل حياتها يبدل كل ما فيها فيتحول القلب إلى عابد لله جل وعلا ساجدا في محرابه يرجو النجاة بين يدي الله جل, جل جلاله فهلموا ايها الأحبة لنعيش مع ميدان الإيمان ونعيش مع ما فيه من فرسان فما زال حديثنا مع فرسان في ميدان الإيمان وحديثنا الليلة بإذن الله جل وعلا مع ميدان من تلك الميادين ميدان السابقين ميدان الذين غيروا التاريخ وصنعوا الحياة ميدان الذين قاموا بحمل أمانة الله جل في علاه فنصروا دين الله جل وعلا ولم يستبدلوا بالدنيا القليل ولم يعيشوا في رحاب دنيا تقطعهم عن طريق الملك جل في علاه فهذا الميدان الذي نعيش في رحابه الآن هو ميدان الدعوة والطريق إلى الله جل في علاه فهلموا ايها أيها الأحبة لنعيش في رحابه سويا وندلف إلى الميدان لنعرف أولا طبيعة الميدان وطبيعة الميدان في الحقيقة يقع فيها خلط في معان كثيرة ما بين الدعوة ما بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما بين التغيير فهاك البيان الآن فخذه بالقلب والعقل جليا فإنه من الأهمية بمكان فأول شيء أقول أيها الحبيب أن الدعوة الأصل فيها كما يقول إعلام مقرون بترغيب وترهيب دي حقيقة يبقى حقيقة الدعوة من معناها إن الإنسان يعلم الإنسان بشيء يحبه الله جل وعلا لكن مكروم بترغيب وترهيب يعني مش أقوله ده حلال وحرام دي مش دعوة انما حقيقة الدعوة أن أرغبه في الحلال ليحبه وأخوفه من الحرام ليكرهه فيتعلق القلب فكأن هذا الميدان قائم على هذه المسألة على مسألة الترغيب والترهيب فإن أمره بالصلاة يرغمه في الصلاة وإن نهاه عن الربا يخوفه من أسر الربا ومن عقوبته فلا يكتفي أن يعرفه الحلال من الحرام بل لابد أن يأخذ بقلبه لمحبة الحلال ولبغض الحرام فدي حقيقة الدعوة أما الأمر بالمعروف والنهي على المنكر فهو درجة أعلى على المسمى أنه يقول حلال وحرام فقط. يقول افعل ولا تفعل. من غير ان يكون مقترنا بشيء. فيقول صلي او يقول دع الربا. هذا اسم امر ونهي. فقط فهذه ليست الدعوة هذه درجة أعلى تسمى أمر بمعروف ولا عن منكر أعلى من تلك الدرجة درجة التغيير بدرجاتها عموما والذي يهمنا منها درجة اللسان وهذه يكون فيها نوع من الغلظة أو القسوه لأجل أن يغير الحال الذي يكون عليه وهو مقرون بضوابطه كما في الصحيحين وغيره ما يقول نفسه من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا فكأنه قال أغلب له القول هذه درجة اعلمة هذه والتغيير لا يكون الا لذي سلطان ابو على ابنائه يعني انسان له سلطان في بيت او مكان مقرون بضوابط معينة والأمر والنهي له ضوابطه ايضا ليس محل بيانها لكن الذي اريد من بيان هذه الجزئية ان كثيرا يخلط بين هذه المقامات فيأتي في مقام الدعوة فيستعمل الأمر والنهي ويأتي في مقام الترغيب والبيان فيستعمل مقام التغيير فتأتي معه بنتيجة عكسية لأنه لم يتعامل مع طبيعة القلوب فأنت لو نظرت معي الآن موسى عليه السلام لما يأتي إلى فرعون ذاك الشيطان الذي يقول للناس أنا إلهكم من دون الرحمن نجد موسى يترقق له في القول ويترفق ويبين له أوضح بيان ويصير معه بترغيب ايما ترغيب هذه حقيقة الدعوة ومقامها فموسى الآن ليس في مقام أمر ولا في مقام تغيير إنما في مقام دعوة لأخذ القلوب إلى الله جل في علاه لذلك هذه مسألة مهمة الخلط بين المقامات ينفر الإنسان من دعوة الله جل في علاه تعجبني موقف قاله بعض مشايخ حفظهم الله يقول أنه يوما رأى رجلا أو أتاه رجل كان اعرابي يعيش في بادية فالشاهد أن هذا الرجل الأعرابي جاء رجل يريد أن يصلي فقرح زابي له قال له أنت ما بتصليش ليه فنظر إليه قال صلي وإلا أحركك الله جل وعلا وعائلتك وآباءك وكل ما تملك بالنار سبحان الله فالشاهد الرجل يعني كان من اهل البادية الغلاظ فأمسك بعصاه فضربه بها لأنها جاءت بنتيجة خاطئة الشهد جاءه رجل آخر بعدها مباشرة فجلس معه فساله عن حال غنيماته وحال أمطاره وحال أعشابه فما زال يتحدثان حتى جاء وقت الصلاة فقال له ما رأيك الآن لو ذهبنا إلى بيت الرحمن فوقفنا بين يديه نتسمع آيات من القرآن او ندعو بدعوات عسى الله أن ينزل لنا الأمطار او أن يبارك في تلك الغنيمات أو يزيد لك في الأعشاب قالها ما احسن دعوتك فأنت رجل جيد بخلاف من جاءني بالأمس تتحول الأمر في الحال. هذه مسألة عجيبة لذلك أقول لك أن القلوب رفيقه يحتاج من يصل إليها برفق ويدخل إليها بإحسان فمقام الدعوة ليس مقام الغلزة والشدة لذلك يعلمنا الله جل على ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ففرق بين دعوة الخير وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن فجعلها تلت مقامات دعوة بالحكمة موعظة حسنة وترغيب بعدها ثم مجادلة بالتي هي أحسن فهي ليست كلها قام واحد إذا طبيعة الميدان طبيعة ميدان الدعوة هي الطبيعة التي يتفنن الإنسان فيها في الوصول إلى قلب الإنسان وأقول لك أيها الحبيب قلب كل إنسان ضعيف كقلب الطفل سواء بسواء إن اشتددت عليه نفر وإن مسحت عليه برفق أقبل إليك وجاء فيحتاج إلى من يأخذ بقلبه إلى الله جل وعلا برفق فيصل إلى الله جل في علا فهذا من أعظم الميادين التي يعيش فيها الإنسان هذا الميدان فهنموا أيها الأحبة الآن لنرى ما معنا فيه من فرسان وأول فارس معنا الليلة فارس عجيب نشأ فتى مدللا من بين الفتيان إذا مر في طريق عرف من عطره وعرف بفخامة ثيابه كيف لا وهو مصعب ابن عمير رضي الله عنه كان من أم فتى فتيان قريش ومن أغناهم يعيش في رحاب الأموال والدنيا التي غيرت حاله. فلما أقبل الإسلام كان من السابقين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما سمع منه آيات القرآن ولك أن تتخيل آيات تخرج من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام الله جل في علاه أسر في قلب بصعب فتحول حاله في لحظة الإيمان الذي تملك في القلب بعد أن كان مشغولا بثيابه مجغولاً بشبابه مشغولا بعطره وحياته مشغولا بتنفسه فهات الدنيا تحول إلى رجل صاحب أمانة وكلمة صاحب بيان فتحول في الحال من تلك الحال إلى رجل يحمل هم الإسلام هم الدين الرحمن كيف يمكن له بين الأمان نظرت أمه بإسلامه فعلمت فخيرته بين معيشة الأموال والدعا وبين أن يعيش في الإسلام في شدة فاختار الشدة وعيش الإسلام على أن يعيش في دعا وتكون الآخرة إلى يا له من زكي اختار معها الجنان فانطلق ليعلو حتى جاء يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنظر النبي إليه فرأى الحرير الذي كان يلبسه تبدل بمسوح من ليف يرتديها على بدنه وتبدل حاله حتى امتحش جلده وخشم وصار شديده فبكى النبي لحاله ورقى أي ما رقه فقال مصعب يا رسول أو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم اليوم خير أم إذا فتحت عليكم الدنيا فقالوا بل إذا فتحت علينا الدنيا قال لا بل أنتم اليوم والله خير بل أنتم اليوم والله خير بل أنتم اليوم والله خير حمله النبي أعظم امانه أن يغير في تاريخ الإسلام كله كله قال مصعب ليحمل الإسلام إلى المدينة حضرتك متخيل مكة اغلقت في وجه الإسلام الطائف طردت النبي عليه الصلاة والسلام كل من حوله من الأعراب أشد قصاوة من الصخور والأحجار لم يبقى ميدان إلا ميدان يسرب فأرسل النبي مصعب ذاك الفتى المدلل الذي حوله الإسلام أتدري كم كان عمر مصعب سمانية عشر عام يطلق ليفتح المدينة بالقرآن وبالفعل يحمل مصعب الأمانة ويجلس وهك شيئا من حكمته لترى فنه في دعوته يجلس يوما فيأتيه اسيد بن حضير يريد أن ينهاه عن الدعوة إلى الله فيقف بجواره رفيق ضربه مصعب سعد بن زرارة فيقول أيا مصعب جاءك سيد من خلفه قومه فصدق الله فيه قال ان يجلس اكلمه فجاء سابا متشتما وتكلم بكلام غليظ لم يلتفت مصعب لم يغضب مصعب تركه حتى انتهى من كلامه ثم قال كلمات رقيقه رفيقه فقال له او في خير من ذلك قال وما هو؟ قال تجلس فتسمع فإن كان ما سمعت خيرا قبلته وإن كان شرا كففنا عنك ما تكره قال قمر أبسط, أبسط من ذلك فجلس بالفعل ليسمع فما انت لا مصعب القرآن وذكره بآيات الرحمن حتى أخذ بمجامع قلبه وشوقه إلى الجنان وخوفه من النيران فأشرق قلب أهل قلب سيد في الحال فظهر الضوء على وجهه فعرف فيه الإسلام. فلما رأوا الإسلام فيه قام لينطق لسانه بعد أن آمن قلبه فقال كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين فدله قال قم فاغتسل وتشهد وصلي ركعتين تكن من أهل الإسلام ففعل أسيد الذي جاء ليصد عن الإسلام في لحظة تحول إلى الإسلام عجيب هو الإيمان سبحان الله فلما أسلم أسيد رضي الله عنه قال تركت خلفي سيدا مطاع يحمل الهم من أول لحظة يقول تركت من خلفي سيدا مطاع إن جاءكم فأسلم لم يبق أحد من قومه إلا تبعك يقصد به سعد بن معاذ رضي الله عنه فجاء سعد سابا متشتما ومصعب ساكن في هدوء وسكينة يسمع وسكينة يسمع فلما انتهى سعد قال أو تجلس فتسمع فان وجدت خيرا قبلت والا كفتنا كففنا عنك ما تكره فجلس سعد فسمع فتلى القرآن فاخذ بالقلب فاشتاق للجنان فامن سعد في الحال قال كيف تصنعون ان اردتم ان تدخلوا في هذا الدين فاخبره فدخل سعد في الاسلام قام سعد أيضا ليعمل سعد بن معاذ رضي الله عنه فوقف سعد على قومه فقال من قال كيف تجدوا فتجدوا أمري فيكم قالوا ميمون النقيبة سيدنا ومقدمنا وذكروا من فضائله قال فإن كلام نسائكم ورجالكم وأطفالكم علي حرام حتى تدخلوا في دين الله جل وعلا فلم يبقى بيت في بني عبد الاشهل الا ودخلوا جميعا في الاسلام محبه لسعد رضي الله عنه والفضل في حكمه مصعب رضي الله عنه سبحان الله شيء عجيب كل من فيه يحمل هم الدين واقول لك الان سعد بن معاذ لما مات اهتز لموته عرش الرحمن وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لمنادين سعد في الجنة خير من منادين كسرى مما رأوها وانظهروا بها وأسيد رضي الله عنه تنزلت الملائكة لتستمع تلاوته وقال له النبي اتن أسيد فوالله لو ظللت تقرأ لاصبح الناس يرون الملائكة عيانا إن كان هؤلاء من اسلموا على يد مصعب فكيف بحال مصعب رضي الله عنه في ميزانه في ميزانه الأنصار في ميزانه معاذ بن جبل في ميزانه أسيد في ميزانه سعد في ميزانه أصعد في ميزانه كل من في المدينة بل وبعد ذلك لما انتشر الإسلام من المدينة حتى جاء إلى مصرها هنا كل من دخل في الإسلام في ميزانه لأنه الرجل الذي غير التاريخ بلحظه فارقة ثم جاءت جاءت مصعب اللحظة الحاسمة مات وعمره قرابة 22 عاما في يوم أحد يقول عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قد أطي يوما بطعام من اطايب الطعام فيه من كل الألوان فنظر إليه وقال ارفعوه وبكى رضي الله عنه وقال مات مصعب وهو خير مني فما وجدنا له كفنا نكفنه به إلا برده إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإن غطينا بها رجليه بدا رأسه قال ومات فلان وفلان وأخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا قوم قاموا, قاموا ليحملوا الأمانة فغيروا في تاريخ الأكوان تغير الحال سيظل التاريخ يذكر أن من فتح المدينة مصعب بل ومعنى أيضا فارس آخر من الفرسان فارس عجيب الطفيل بن عمرو الدوسي من سيذكر التاريخ أنه من جاء إلى الحبيب النبي بقبيلة دوس كلهم مسلمون بفضل دعوته إلى الله يحدث هو عن نفسه قال جئت إلى المدينة جئت إلى مكة فما زال أهلها بي يحذروني من النبي صلى حتى وضعت في أذني القرص أي القطن حتى لا أستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقول له رجل كلامه كالسحر يفرق بين المرء وأخيه والمرء وزوجه وكذا وذكر له ما ذكروا فمن شدة ما ذكروا ومن شدة إغوائهم أغلق أذنيه لاجل أن لا يسمع من النبي ولأجل أن لا يسمع القرآن وبالفعل انطلق قال فجئت إلى الكعبة أطوف فأبى الله إلا أن يسمعني ففوجئت بكلمات تتسلل من أسفل أو من خارج القطن إلى داخل الاذان فتغفز منها إلى أعماق القلب فآزل لها وأنصت فسمعت كلام أخذ بلبابي وعلمت أن الرحمن أبا إلا أن يسمعني فقل سكلتني أمي فاني امرؤ شاعر النبي ما لا اتي النبي فاسمع منه فاتاه فسمع القرآن من الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم في الحال وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وانطلق بعد أن آمن ليعمل قال يا رسول الله أرسلني إلى دوس فإنها عصت الله ورسوله وكفرت بالرحمن فأرسلني إليهم ادعوهم إلى الإسلام سبحان الله لم يسلم إلا من لحظات لكن يحمل هم دعوة هم إسلام هم ديانة يريد أن يرجع إلى قبيلته كلها ليكون سببا في إسلامها وبالفعل رجع ظل عاماً كاملاً يدعوهم إلى الله ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني بطلب عجيب غريب قال يا رسول الله قال نعم قال أدعوا على دوس أدعوا على دوس فإني ما وجدت فيهم خيرا يعني عام كامل دعوتهم ولم يسلموا أدعوا عليهم فرفع النبي صلى الله, وسا... صلى الله عليه وسلم يديه وارتفعت كلمات من لسانه واسيد ينصت فإذا بالكلمات عجيبة يقول اللهم اهد دوس واتي بها اللهم اهد دوس واتي بها اللهم اهد دوس واتي بها وكأنه يعلم اسيد لا تياس فإنك لا تدري متى يأتي القلب إلى الإيمان فلكل قلب لحظة إن تملكت منه جاء إلى الرحمن فلا تياسن أبدا من إنسان فطريق الجنان لا يترك فيه أحدا قديما وهو من أعجب المواقف يئس من إسلام عمر حتى قال أحدهم إن أسلم حمار الخطاب أسلم عمر بن الخطاب فأسلم عمر وارتفع وتنصر قائل تلك المقالة وذهب إلى النيران فعجيب هو حال الإنسان وعجيب حال الإيمان فعاد أسيد رضي الله فعاد فعاد الطفيل رضي الله عنه إلى قبيلته دوس فأسلمت جميعها بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن دوس ابي هريرة رضي الله عنه ابي هريرة أكثر من روى عن النبي في ميزان حسنات الطفيل ابن عمر الدوسي الذي ربما لا نجد له في دواوين السنة إلا حديثين أو سلاسة سبحان الله قال بما عليه فأدى فعمل لدين الله جل وعلا ونصره هذه مسألة مهمة أيها الحبيب أمانة الإسلام في أعناقنا ليست في عمق شخص فقط ولا في عمق إنسان بل في عمق كل مسلم فمن أمانة الدين أن يعمل بالدين بالكلمة أن ينصر دين الله جل وعلا فمن بره بوالديه أن يكون سببا في هدايتهم إلى الجنان ومن بره بأصحابه أن يأخذ بقلوبهم إلى طاعة الرحمن ومن بره بإخوانه أن يكون سببا في تحذيرهم وتخويفهم من النيران ومن بره بكل من حوله أن يبين لهم الطريق الذي يرضي عنهم الرحمن. فهذه من أعظم الأشياء أن يتحمل الإنسان أمانة الدين فيرتفع بها بين الأنام ويعلو شأنه بين يدي الله جل وعلا وفارسنا الأخير فارس عجيب الآن فارس لم يكن يملك إلا الكلمة إلا أمانتها لم يكن يستطيع أو لم يحمل يوما سيفا في الإسلام فقد أسلم وعمره من الأعوام ستون ومات أبلا وله مئة فكان من المقعدين إنه شاعر النبي حسان رضي الله عنه في يوم الأحذاب يكخلف في حصن النساء مع صفيه وغيرها من النساء فيأتي رجل يطيف بالحصن من اليهود فتقول له صفيه قم فاقتله فأخشى أن يدل على عورتنا قال رحمك الله لو كنت صاحب ذلك لقاتلت مع النبي عليه الصلاة والسلام زراع ضعيف لا يستطيع أن يحمل سيف ولا أن ينافح لكن لسان قوي يستطيع أن ينصر دين الله جل في علاه لما هجت قريش محمدا صلى الله عليه وآله أرسل لأصحابه فلم يشفوا فلم يبق إلا حسان فجاء فتقدم الآن فارس الميدان ليحمل الكلمة وليعلي شأنها بين الأنام قال هجوت محمدا برا تقيا شيمته الوفاء هجوت محمدا ولست له بند فعرضي وعرض وأبيه له منكم وقاء ثم ذكر ما ذكر من أبياته وقام لينافح عن النبي وجاءه النبي يوما ليقول له كلمة عجيبة هذه الكلمة اثرت فيه وغيرت في حياتي كنت في بث أمري أبتب الأشعار والقصص فتغيرت معي يوم أن سمعت تلك الكلمة ليتحول لصورة ثانيه وحال أخرى هذه الكلمة العجيبة قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسان إن الله جل وعلا شكر لك كلمة قلتها إن الله جل وعلا شكر لك كلمة قلتها فنظر إليه حسان وفرت الدمعات من عينيه وقد رك قلبه قال الله جل وعلا شكر لي كلمة قلتها قال نعم شكر لك كلمة قلتها فبكى حسان قال ما تلك الكلمه قال قولك جاءت سخيمه تغالب ربها ولا يغلبن, ولا يغلبن الله مغالب ولا يغلبن الله مغالب ولا يغلبن الله مغالب اسالك بالله ايها الحبيب من منا يحتمل مثل تلك الكلمه ان يقال له ان الله شكر لك كلمه قلتها كلمه في الدعوه الى الله كلمه في تذكير الناس بدين الله كلمة في أخذ قلوبهم إلى طاعة الله جل في علاه فأمانة الدعوة في رقابنا أيها الأحبة من حمدها تمكن من نصرة الدين كل منا يستطيع أن ينصر دينه بكلمات رقيقه طيبة يشكرها الله له تكون سببا في نجاته وفي فوزه بين يدي الله جل وعلا كل منا يستطيع أن يذكر العاصي أن يأخذ بقلبه لكن تذكر طبيعة الدعوة إغلام فيه فن فيه ترغيب فيه ترغيب مش أمر ولاه مش إن الإنسان يشتد على إنسان فيبعده معنى الرحمن، لكن يرغبه ويرفقه برفق ولين ورحمة ودعه فهذه حقيقة الدعوة، أمانة في أمانة في رقبة كل مسلم أن يمكن لدين الله جل وعلا، ولو بالكلمة الطيبة التي تنجه بين يدي الله، فأيها الأحبة، الدعوة الدعوة الدعوة الدعوة, الدعوة الدعوة الدعوة ميدان الفرسان وميدان النجاة بين يدي الرحمن ميدان الموقعين على رب العالمين والمبلغين دين الرحمن إلى الأنام فالدعوة سبب للنجاة من عاش في رحابها امتلأ قلبه إيمانا ومن عاش في رحابها يوشك أن يسمع النداء بين يدي الرحمن ويوشك أن ينجو ليصل بين إلى الجنان ويوشك أن يقال له إن الله جل وعلا وشكر لك كلمة قلتها فيا هنيئا لمن عاش في رحابها ويا حصرة من ضيعها وفرّت في أمر الله جل في علاه وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل ولكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين